يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا وانتم له بالقول كدهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم, أن تحبط أعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم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 الذي الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهانه فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامل عنكم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وارضى اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضل من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين قدلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الكخى فقاتلوا, فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أم الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصدوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان نكون عسى ان يكون غيرهم ولا نساءهم من نساء عسى عسى ان يكون خيرا منهم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس اسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون يَا الذين الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْوَى الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَعُذُكُمْ بَعْوَى أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْفَى وجعلناكم, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ ذِي تَعَارَفُوا إِنَّ أَتْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ